50 languages. في تاكسي في التاكسي تاكسي قسفج تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي فوكزالم نس كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف القطار ايروبورتم نس تابش المطار كم تكلف الى المطار خشتمة من فضلك على طول من فضلك على طول مش دج جج خشتمة من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين م دج خشتمة س من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار س سجزاج انا مستعجل انا مستعجل س وقت سي معي وقت معي وقت خشتما نحجاجو من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه مش داجم قشيوت خشتما من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا تقره قساج خشتما من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظة بسنجو قاز انا راجع فورا انا راجع فورا شطر قصفت خج خوشت من فضلك اعطني فاتورة من فضلك اعطني فاتورة جغي سيأب لا يوجد معي فكة ما معي فكة ترز قيل جرار وقز تمام الباقي لك تمام الباقي لك ما أعدري اسمه صيش أوصلني إلى هذا العنوان أوصلني إلى هذا العنوان سي حكش سنغسج اوصلني الى فندقي اوصلني الى فندقي تغزيغاوقم سش اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ